يا قلبي يا قلبي منه من الضيم وهناك وهناك يا عمر شلونه لذ بالعيش وهناك شلونه هنا أضوق النوم وهناك وبفاضل على الشاطر مياك يا ابو فاضل على الشاطئ يا رمي وبدراي اري بدي بفكر صاحي وبدراي وب يرب والهم وبدراي بدر هاي السما يزهي وبدراي والله سريع على النهر بالغاضر يا سريع على النهر بالغاضر يا ضري يا يدغلوب عاين الهم وشفيهيان على المعش شخص غسله وشفيهيان اللي يجون والله وشفيهيان ابكي عباس اي والله ابكي عباس ظلا على الوطن يا يا بكى عباس ظل نعايا